شفاء للمريض يكتب ويشرب ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مذلتم فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لوجع العين قرأ هذا الدعاء عليه اللهم ماtierni ببصري واجعله وارفا مني وأرني في العدو وارني في العدو فاري على من ظلمني ولو قرأ المحموم هذا الدعاء شفا الله بسم الله الكريم نعوذ بالله العظيم من كل شر كل عرق نعار ما من شر حر النار من شر كل ارق نعار ما من شر حر النار ومن عاد مريضا وقرا عليه هذا الدعاء 7 مرات شفاهم الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم أشفيك من قرأ هذا في مرضه أربعين مرة إن مات مات شهيدا وإن عفاه وإن عافاه الله غفر جميع ثن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا وقع لأحد نظر العين يقرأ عليه هذا التعاء كثيرا بسم الله، اللهم أبه حرها وبردها وصبها، ثم يقول قم بإذن الله تعالى، قم بإذن الله تعالى، قم بإذن الله تعالى، ويتعبد عليه السلام بهذا الدعاء ويعود المؤمن أعيدكما أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه آيات السلام إشفاء المريض اسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلامٌ على نوع في العالمين إنا كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على موسى و إن كَذَلِكَ ناجي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين سلام على الياسين كذلك ناجي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام هي حتى مطلع الفجر دعاء للحمي دعاء للحمي يكتب ويشرب ماءها ويغسل بها وجهه وهو رواية عن أحمد البوني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله لا قوة إلا بالله صرخ صارح من نار ومن نور وأجر الله يضفر النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على فلان أي أيتها أخرجيه من المخ أيتهما أيتها الحما أيتهالحماء أخرجيه من المخ إلى العظم ومن العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى التم ومن اللحم إلى التم ومن التم إلى الجلد ومن الجلد إلى الشعر ومن فمن الشعر إلى عباد الأمثال فامكثي فيها ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أزيمة للحمية يكتبوا ويعلّقوا على عرض المحمود أرأت من الله العزيز الحكيم إلى أمم الدم التي تأكل اللحمة تشرب الدم تهش بالعذمة أما بعد يا أمم يا أمم إن كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر، فبحق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت يهودية، فبحق موسى عليه السلام، وإن كنت نصرانية، في فبحق فابي حق عيسى بن مريم عليه السلام ألا أكلت ألا ألا أكلت لفلاني فلان الأحمق ولا شربت له جما ولا حشمت له عضنا وتحولي عنه إلى من اتخذ مع الله إلها آخر لا إله إلا هو الحكيم وإلا فأنت بليت لله والله بليء وحصر الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد مثالي وصحبه وسلم تسليما للحمي يكتب على للحمي يكتب كل سطر في ورقة ويشهد عند مسه بسم الله إِنَّا عَطَيْنَا كَالْكَوْثَرْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ الرَّحْمَانِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَرْ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ الرَّحِيمِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ الآن خفف الله عنكم وكذلك الحمي يكتب على ثلاث ورقات ويشرب هروس مقطعة تكتب حروف مقطعة أعوذ من شر الأشرار بسم الله الشافي والله إننا عطينا كالكوت يملخ مكثلين الساني. بسم الله الكافي بسم الله الكافي هو الله فصلي لربك والنها مرنوش دبرنوش شازنوش أفالف بسم الله المعافي هو الله إن شانك هو الأبتر كفشت طيتوش قدعيش دعاء يكتب على ظهر التميمة بسمك الله ربما أنشلكم يا معشر الجن الله العزيز التافع لها في أن تتركوا حامل كتابي هذا فلان ابن فلان أو فلانة بنتي فلان لعسر الولاده تكتب وتعلق في فخذها اي ساره في فخذها الايساري بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت واذنت ربيها وحقت اي هن أطنائي أصباؤث آل شضاي وكذا لعسر اللادة يقرأ عليها سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخورج النفس من النفس وكذلك عشر الولادة يكتب ويعلق على رأسها فإذا خلصت رفع من رأسها بسم الله الرحمن الرحيم يوم أترضنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِذَا السَّمَاءُ شُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من